وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلينا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قل لا تعينهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم بسوطان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانة وكفرة وانقينا بينهم العداوة والبغضاء